الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم بس نقطع مرصتكم اصحاب التلفونات صار اكثر من ثلاثة ايام دائما تدق التلفونات سوهم صامت رحم الله والديكم اللي ناسي تليفونه خلي يسوي صامت خاف واحد ناسي ما يدري نعيد من جديد طفي للتلفون للحجي يا الله جاهز إن شاء الله حجي إن شاء الله, يا الله. فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الصلاة وازكى التسليم على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الله مصلي على محمد والى محمد واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى ابد الابدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير برحمتك يا ارحم الراحمين تحيه طيبه لكم ايها الحضور الكريم تحيه طيبة لكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام يا من تشاهدون هذا الدرس من درس من دروس مغذرة قواعد تجويد القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الكلام فيما مضى في الدرس السابق حول القلقلة وكيفيتها وقراءتها واستمعنا إلى نماذج وتعلمنا كيف نخرج حرف القلقلة كان البعض ضعيف جدا بنطق حروف القلقلة وان شاء الله من خلال هذول الاشخاص الاثنين او الثلاثه اللي علمناهم وصلتكم الفكرة كيف نقرأ حروف القلقلة بقراءتها الصحيحة اكو واحد يحس بنفسه حرف القلقلة عنده ضعيف ويحب يقرأ خاطر نعلمه ها كلكم ان شاء الله ضابطيها مضبوطة الحمد لله والشكر زين انا وعدتكم بذاك الدرس الحمد لله بعقوبة جماعيه عليكم ان شاء الله وما ناسيها ان شاء الله وان كان البارحه نسيتها زين هاي العقوبه اولا لان انتم ما جاي تراجعون دروسكم بصوره صحيحه هاي العقوبه لان انتم دائما تعيدون الاسئله اكثر من اربع مرات او خمسه بنفس الموضوع مع بساطته وهذا دليل عدم التركيز ودليل عدم متابعه الدرس ايضا وحفظه بصوره صحيحه هاي العقوبه لان سالتكم سؤال مره وكلكم ما جاوبتوا عليها ما عدش كم واحد فهذه نفس الحاله نفس فما كان فيها غير بيت من المسلمين وهم الله سبحانه وتعالى اخذوا اياهم قال رضيه بفعل قوم هذا حشر معهم فبعضكم اربعه خمسه هم راح ينشملون شويه بالثواب يعني هي عقوبه بالثواب طيب اكو عندنا بالقران الكريم كلمات تتكرر صحيح لفظ الجلاله عندنا يتكرر دائما بالقران الكريم طيب القران الكريم كم صفحه 600 صفحه صحيح هواي مقسم الى ثلاثين جزء هم هواي مقسم بعد الى احزاب طيب الاحزاب لا زينة يعني قصيره الجزء الاول الجزء الاول فلازم تحسبوننا بالجزء الاول كم لفظ الله موجود طلعوا لنا كل واحد يكتب يحسبها ويكتب لنا ياهن بورقه يجي يقول لنا يابا موجود 78 لفظه الله موجود 25 لفظه الله واضح خطر احنا هم نشوف اللي دورهن زين من اللي ما دورهن زين من اللي حط رقم هيك يقول بس خلي رقم مثلا هسه ما سوينا العدد في كل صفحه جد لا بالجزء كامل الجزء الأول كم لفظة الله موجودة طيب واللي يجيب لنا العدد الحقيقي هم إلى جائزة بعد عقوبتي هاي ما صارت عقوبه صارت تكريم زين هم ندير بال نحن عليه وشوي ما يخالف نقدر جهده بس الجزء الأول طيب بس هاي بس أول مرة بيها جائزة بعد ماكو جوائز مدت تاخي ياخبتم الواهز نعم؟ السما قديه معنويا انت ليش تقلب المواجع وتظهر الدفائن نعم لا لا البسمله طبعا طبعا البسمله من ضمنها نعم بس لفظه الله الله اللهم ما مشموله الله لفظ الجلال الصريح الله طيب انتهينا من هذا الموضوع ان شاء الله لله الله ما في طيب لله الله ما في اشكال بس اللهم نطلعها من الموضوع بس نعم الله ولله راح نخلص الدرس راح يخلص الدرس لا لا ان شاء الله على الدرس الجاي هالدرس حاشلو راح واحد يقول بالله والله تالله اي كلهم <تصفيق> لفظ الجلاله بس اذا انضافت لمي من تركيا لا لا والله وبالله وتالله بس اللهم لا نعوذ طيب هذا واضح ان شاء الله البسملة وياها خاف واحد يقول البسملة مو وياها اللهم لا مو وياها عما راح امسحها العقوبة زين؟ راح الغيها زين اكو احد عنده سؤال على الدروس الماضية اللي اخذناها من اللي كانوا حاضرين طبعا من البداية الى النهاية يعني العفو بدون نهاية ان شاء الله يعني الى اليوم قصدي اكو واحد عنده سؤال ماكو. طلعونا صفحه 134 من سورة الأنعام صفحة 134 من سورة الأنعام هذه إحدى, إحدى الآيات الابتلائية التي نقرأها يوميا طيب إن شاء الله كلكم تقرأوها يوميا صفحة 134 بداية ربع الحزب الرابع عشر الآية 59 وخمسين. طيب طلعتوها كلكم وعنده وعنده شنو ايش كم واحد يقول مفاتح واش كم واحد يقول مفاتيح اش كم واحد يقول مفاتيح اش كم واحد يقول مفاتح طيب ها بالاستمراريه كم واحد يقول مفاتيح بالاستمراريه وبالوقف ما تخش شو تلاته ترفع ايدك بهاي ولا بهاي وتسألت صحيح زين انا ايش علمتكم من تقرون القران اخواتي اخواني الكرام علمتكم نتهجى حرف حرف زين يعني اللي قال مفاتيح اكو حرف ياء بالكلمه كلكم تباعون وتعرفون الحروف باعوا الكلمه زين شيخنا الكريم اكو حرف ياء بالكلمه لعاد ليش قلت لي البارحه مفاتيح حجي مفاتيح لو مفاتح ها وعنده مفاتيح مفاتيح مفاتيح مو مفاتيح. مفاتيح هن مو بوبو لهن مفاتيح مفاتح يعني بمعنى من المعاني اذا قلنا يعني طرق الطرق اللي يدل على الغيب مفاتح عرفت؟ يعني الغيب هو من اسم الغيب شنو مغلق لو مفتوح من يعرف بين الغيب الغيب فالشيء مغلق مبهم هذه المفاتح الابواب الطرق للاستدلال على الغيب عدما وعنده طيب وعنده بهذا الضمير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لو هو من يريد نقف عليها قلنا يقولنا يصير نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسكت، قلنا نقف على ساكن، فنقول لا يعلمها إلا هو، طيب استصارف عندنا الآية. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها مد منفصل جائز مقداره اربع حركات او حركتين طيب لا يعلمها الا هو زين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها هاي نقول الغيب لو الغيب بالكسره لو بالياء يصير نقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الغيبي لا يعلمها واضح فاذا ما يصير نقول وعنده مفاتح الغيبي لا ي... لا لا نقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو عاندكم بالكتاب نعيد عينكم بالكتاب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ما يصير نقول إلا هو ما يصير نقول الغيب ما يصير نقول مفاتح الغيب أبدا أبدا أبدا أبدا أبد. احنا قلنا المد ما عدنا بالقرآن كل غير بتلاب حروف الألف والواو والياء وبشروط اذا كانت ساكنه وما قبلها متحرك والحركه من جنس هذه الحروف صح قلنا يعني الالف ما قبلها مفتوح والواو ما قبلها مضموم والياء ما قبلها فمو من حق امد اي حرف طيب نكمل عينكم بالكتاب ويعلم ما في البر والبحر هو البحر ها زيه ويعلم خلققراها قراءه ثانيه ويعلم ما في البر والبحر صير صير يجي نقول يعني يجي واحد يقرا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر اكو اور جاي يسمعون ار ها لو جاي يقول والبحر ما يصير نقول والبحر انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر شنو امر جاي توكل لك جاهل وتقول له امر ها سلام هي حتى مطلع الفجر شنو الفجر وين الراء ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر شوف الار لو ما سمع لو ما سمعها ليلة القدر خير من ألف شهر شهر مو شهر شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فجر مو زين زيان فهنا شنقول ويعلم ويعلم ما في البذر والبحر لا تخاف من الحروف. حرف قلقلة. أقول أحد. لا تخاف منه وتقول أحد. زين؟ اللي يخاف واللي يستحي من شيء موزيًا. هذا شيء زين. هذا شيء طيب. هذا شيء بثواب طيب؟ الكسرة والبحر. بحر. بس ما نقرأ هالكسرة اللي نوصلها. ما نقول ونوقف. ما يصير. اي ويعلم ما في البر والبحر. زين؟ هنا المشكله عندنا ورا البحر كل البحر مو مشكله ورا البحر وما اها هنا تبدي السالفه بس على كيفكم هنا السالفه ديروا بالكم من السين والصاد ومن السين والصاد لا تقول تسقط وما تسقط لا وما تسقط تسقطه، واضح وما تسقطه هي تسكي لو تكسي ها لا هي تكسي لو تسكي مين هم اس ما يخالف. المهم احنا نريد اس وما تسقطه. واحد يقول عشطان واحد يقول عطشان بس همزين هو يطلعها اش ها احنا نفس الشي نريدها اس مريده يقول تسقطوا لا السقوط غير السقوط يختلف وما تسقط من ورقة من ورقة ما قلت من ورقة لأنكو ادغام بين النون والواو بغن مقدارها حركتين، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها طيب وما هسه شنو نتدرب على اليمن نجر خط جواما نتعلم منه اولا مفاتيح مو مفاتيح وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا الغيبي نخلي خط جوه والكسره مال الباء خاطر ما نقراها يا زين شويه لسانك لازم لا تخلي يطولها يا لا خليها كسره وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو منقول الا هو ما كويش كلام زين ويعلم ما في البر والبحر ماقول ما والبحر ويعلم ما في البر والبحر لا حبيبي مبكي افك ولا تقول ويعلم ما في البر والبحر ولا تقول ويعلم ما في البر والبحر لا مو بكيفك انت ما جاي تقرا خطبه زين تجي تقرا كلام الله وكل شيء عنده بمقدار ذلك عالم الغيب والشهاده كسرت كسرة كسره ضم ضمت ضم فتحة تحطيها فتحه دير بالك زين ويعلم ما في البر والبحر طيب النوب هنا نقول وما تس تس زين المسجد لو المسجد بس صعبة لو سهلة صعبة صعبة احنا متعلمين نقول المسجد المسجد نلفظها بالزاي دير بالكم من هذا الخلط بين الحروف شرحت لكم اياها البارحة من قلت لكم واحد يقول سلطة لو يقول زلطة سهله زلطة بس الصحيحه منه سلطة بس انت ذا تقول سوونا سلطة يطردونك ان البيض غير جايب بنا تتويننا وين السلطة زين فإذن شنقول تسقط منقول تسقط مثل من نقول اهدنا الصراط المستقيم بالصاد منقول اهدنا الصراط المستقيم اكو بعض الكلمات تقرا بالسين والصاد لكن يكتبوها يكتبون فوقها صاد يعني الاولى قراءتها بالصاد او يكتبون جواها يعني جوا الحرف الاصلي واضح يعني الاولى قراءتها مثلا بالسين فاهمين يعني هاي لو فوقها صاد اكو بعض الكلمات فوقها حرف صاد يعني هي مو تسقط مثلا هاي بعض مو بهذه الكلمه يخلي لك هنا صاد يعني يقول لك الاولى تقراها بالصاد واضح هذا في غير هاي الكلمات هاي ما بيها اذا احنا هم ما بيها مجال نقراها بشنو بالسين خلاص وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات في وين ظلمات مو ظلمات ظلمات واضح ولا حبة في ظلمات ما اقول ظلمات ولا ظلمات ظلمات الله ماكو عندنا الله بس بلفظ الجلاله طيب ولا حبة في ظلمات الارض ولا ها شفتوا الحج شلون وقع بالنقره قال ولا رطب ماكو رطب ولا رط رط حرف ساكن وين الشيخ قال نوقف على الحرف الساكن خاطر يطلع زين هذا حرف ساكن والطاء اخذناه من يا حروف احبائي من حروف القلقله صح قلنا قطب جد وهذه القلقله وسطى لو كبرى احنا منيننا وسطى احنا عندنا صغرى وكبرى ديروا بالكم يا ابا ديروا بالكم الطريقه هواي بمطبات مطبات ها احنا القلقله عندنا صغرى او كبرى صغرى اذا هذه صغرى في وسط الكلمه فاذا شنو نقول ولا رط شوفوا ولا رطب, رطب زين نقول ولا رطب ونسكت يصير لا ما يصير لان بعد شنو بعد حرف ادغام ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ايش يرادلنا بهاي السوره ايش قد بعدنا للدرس حبيبي عشر دقائق اي رحمه نعمه من الله ايش يرادلنا بهاي السوره, السورة هذه الايه معذرتان هذه الايه طويله ايه وحده ثلاث اسطر مو صحيح علامات وقف ايش قد عدنا فيها؟ ثنين عدنا على كلمة هو حرف جيم وعندنا كلمة البحر حرف جيم وياي الصعوبة منين رح تبدي عدنا نفس ما عدنا طويل زين وعندما نقف على كلمة ما يصير نقف متحركه فلازم أحدد نقاط وقوف شايفين من الروح نعتني للحسين عليه السلام الروح مشاية ها قبل لا نطلع يا بترى ترى راح نرتاح بالمحمودية ونرتاح بالحصبة ونرتاح مثلا بالاسكندريه تحدد مكانات هنا نتغدى وهنا نتريق وصلاتنا هنا تصير هنا نفس الحالة من تمشي بالآية لا تمشي وتقول وين ما أوقف الله كريم لو ما تدري وين توقف ما يصير زين فان تكون تعرف وين توقف على يا كلمة توقف خاطر تطيها حقها واضح حرف أطي حقه مد أطي حقه جاي شوف شلون إذن شعدنا هنا عدنا تعداد الله جاي سبحانه وتعالى لا يعددنا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها واضح المعنى شو تقولون هاي الجملة والآية مفهومة تامة جاوبوني لا تخافون لو إي لو لا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها صح ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين شو تقولون تقدرون تكملونها هاي بنفس واحد مو أنت إذا قلت وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة راح يختلف المعنى صح ما راح ما يصير معنى تام شنو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة راح يصير هذا يسمونه الوقف غير حسن، واضح غير كافي. طيب، بس من تقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ومن تقول ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واضح المعنى لو مو واضح. لا حبة. بظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ذلك كل بكتاب مبين ومحسوبات ومعدودات ومو اليابس بكيف الله والرطب بكيف الله والحبايب بكيف الله كلهم بكيف الله سبحانه وتعالى طيب فإذا نحن نتفق اتفاق من صلى صلاة الغفيلة نافلة الغفيلة نقف على وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هاي الأولى طيب ويعلم ما في البر والبحر هاي الثانيه صحيح وما تسقط من ورقه الا يعلمها هاي الثالثه ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين تامل معنى؟ قرايتها حلوه لو مو حلوه واضح شلون فريدكم تاكدون على هذه الوقفات هذا واضح؟ طلعونا سوره الأنبياء وذنون زين؟ وذنون الذهب مغاضبا يا الله يا صفحة سورة الأنبياء ذاك الدرس الطيتون اياها ها؟ صفحة صفحة ثلاثمية أبدا تقول مية ثلاثمية وتسعة وعشرين يا الله فضلوا صبح 329 الآية 87 هم آية زين آية وحدة هاي الآية سبحان الله هذيك بالله عدنا علامتين جيم بس هذه الآية ما بيها وقف أصلا يعني شنو ما بيها وقف يعني قصدي الآية الأولى السبعة وثمانين ثلاث أسطر أو سطرين وكلمتين وياها وبعدها سطر كامل عدبي وقف نصف فهذا لازم نهتم به ونعتني به أكثر طيب أهم شيء بتلاوة القرآن الكريم احبائي أعزائي أخواتي اخواني هو الوقف والابتداء أو الابتداء والوقف كن أعرف من أبدي وين أوقف طيب أما أنت تبدي بكيفك وتوقف بكيفك مو من حقك مو من حقك, مو من حقك الله سبحانه وتعالى خلالك لك علامات محطات توقف عدها غيرهم ما توقف عليهن وإذا وقفت اضطرارا ترجع وتكمل خاطر تتمم المعنى إذن راح نبدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم البسمة رقم واحد مصحيح، بس باقي السور البسمله وماك وراها رقم واحد الا ورا اول ايه يعني صايرة وياها يعني صايرات سطر واحد يعني جزء منها لذلك بالصلاة يقول من تخلص فاتحة الكتاب خلصت ولا الضالين وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري اش راح تقرأ وراها ما محدد تقرأ القدر العصر النصر ها ما تدري يقول ما يصير لازم تعيد البسمله تحددها هاي البسمله لو مال العصر لو مال النصر لو مال القدر لو مال الكوثر يعني انت قريت البسمله بنيتك تريد تقرا الكوثر نعيد اربع دقائق بعد يلا اذا احنا وذنوني الذهب مغاضبا البسمله تكون عندنا شنو مستحبه لواجبه مستحبه لذلك احنا من نقرا الصلاة مباشره وراء فاتحه الكتاب بدون بسمله لو استعابه مباشره نقول وذنوني النوني اذ ذهب مغاضبا بدون بسمله الاتيان بالبسمله شيء مستحب طيب الاخوه سئلوا فاتحه الكتاب من رقم واحد على البسمله بغير السور من الجرقم واحد يعني هي والايه الاولى ايه واحده طيب متصلات لذلك واجب تقرأ هذا قرات من البدايه واجب تقرا البسمله زين وين الموضوع عندنا ثاني انبهكم عليه شويه بالصلاه خلصت فاتحه الكتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقريت بسمله بنيتك تقرا سوره الكوثر مو صح بسم الله الرحمن الرحيم وبدلت نيتك ها خلى العصر ما يصير ترجع تعيد البسمله ما لسورة العصر طيب لازم من تنوي البسمله لسورة العصر لسورة العصر فبأي آلاء ربكما تكذبان بسورة الرحمن كم مرة متكررة كل هل نفس المعنى مو كل نفس المعنى البسمله نفس الحالة متكررة 114 ويا كل سورة أيضا المعنى بنكته واضح مرة بسم الله الرحمن الرحيم لفلام مره بسم الله الرحمن الرحيم حامين مره بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد مره بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برد بالناس، مره ماكو بسم الله الرحمن الرحيم راسا براءه من الله ورسله مو صحيح فاذا قضية مهمة مهمه جدا على عجال راح اشرح وذنوني اذ ذهب مغاضبا وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه نوقف هنا يصير واضح نوقف هنا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا مو في الظلمات في الظلمات في الظلمات واضح فنادى في الظلمات الا أل... استحب المد هنا ايش قد ما تمد زين ايش قد ما تمد طيب ايش قد ما تمد تحصل ثواب قد ما تمد حلو هذا يسمونه مد الفرق واضح مد التعظيم معذره طيب هذا يستحب يجيد ما تمد زين اشهد ان لا اله الا الله هذا يجيد ما تمد وتقول لا اله الا الله طيب ف... فنادى في الظلمات في الظلمات فنادى فض قبل قبل مو في الظلمات لا فض فظ شوان من تقول فظة ها فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك واضح هنا أنا من وقفت على كلمة سبحانك عيدها مرة ثانية قول سبحانك إني كنت من الظالمين أحسن مما تقول إني كنت من الظالمين تقول سبحانك إني كنت من الظالمين طيب فاستجبنا له ونجيناه من الغم هاي الام شوي طولها خاطر يصير بها غنة لأن هاي ميميا مو ميم وحدة مشددة هاي وإحنا قلنا الميم والنون المشددتين نطيها غنة بمقدار واضح فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك شنو ننجي, ننجي. مو ننجي لحد يقول ننجي مو صحيح واضح وكذلك نن وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك احسنتم اكو سؤال عليهم اقراهم قبل نهايه الدرس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم إن شاء الله سور أخرى وآيات أخرى نتابعها ونتعلمها في دروس إن شاء الله قادمة ونسمعها منكم إن شاء الله مفاتيح و. ذنون إلى أن نلتقي مرة أخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد